كلُل م أُلْقَ فيِيهَا فَأجُون سَألَهُم خَزَنَةهَا أَلَلمياتاتِكُم نَذير قالوا بَل قدَد جأَنا نَذير فَكَذَّبنَا وَقُلنا م نَزَّل اللهَّم مِن شَيئِنا إن تُمُ إلَّا فيِي ضَلالٍ كَبير وَقالوا لَ كُ نسمَعُ أَْ نَ ععَقلِلُ مَا كَُّ فيِي أَصْحَابِ السَّعير فَعتَرَفُوا بِذَا بِهم فَسُحقَ لِ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 قُل رَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ بسم اللهه الرَّحمَِ الرحيمِنون وَْقَلَمِ وماَا يَسْرونَ ماَا أَْتَ بِنِعَِ رَبِّكَ بمجنونِ وَإِنَّ لك لا أجررا غييرَ مَمننون وَإِنك لا على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 همز م الشاء بنميم من منع الخير معدة نس من عتل بعد ذلك زنيم عتل بعد ذلك زنيمنا كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم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 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقُّ كَذَّبَتْ سَمُودٌ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا سَمُودٌ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ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 فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكته دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فاما منوت كتابه بيمينه فيقولها انقرؤ كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي فهو في عيشه الراضيه فهو في عيشه الراضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه قلوا اشربوا هنيا بما اسلفتم في الايام الخاليه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولمدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية مَا أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه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 يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمَهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوْمَ الْمَجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ التي تُؤْوِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إنها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 فَلَا أُقسممُ برِرَبِّ الْمشارقِ وَالْمَغَاربِ إِ لَقاادِرون إِا لَقاادِرونَ على أَنُّ بَدِّلَ خَيْيرًا مِنهُم وَما نَحْنُ بِمَسبوقين فَذَرمْ يَخُوضوا وَيلعببوا حتىَ يُولاقُوا يَومَهُم الذيُعدونَ يمَا خرجونَ مِن لَ جدثِ سِاء كَأَهُ إلى نَصب فِظُون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 قال يَاقومَم إنّي لَكُمْ نَذير مُبين ل نُعْبُدُ اللهَّ وَاتَّقُهُ وَأَطيعون يَوْفرِ لَكمْ مِنْ ذُنُوبِكم يَوفِ لَكمْ مِن ذُن بكم وَيخِْكُ إ أَْجَلِم مسَمَّ إنِا أَْجَلَم اللهِ إَِا جَاء لا يُخَروا لَكُمْ تُمْ تَعلمون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 ثُمَّ إني أَعْلَمْتُ لَهُمْ وَأَسْرَارْتُ لَهُم إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ ويجعل لكم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 إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مومنا وللمومنين والمومنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم